وَجَعَلنا مِن بَينِ ايديهِم سَدّاً وَمِن خَلفihِم سَدّاً فَأَغشَيناهم فَهُم لا يُبصِرون وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنون إِن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 تم بش نم ز میش انقون سلون وم علین بل گل م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 مِنَ مل وَمَا کم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 وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون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 وَخَلَ قونَ لَهُم مِم مِثْليمَا يَركَبُون وَإَِّ شَأُّ غُقُم فَلَا صرخ لَهُم وَلهُُمْ ي قَدُون إِللاا رَحْمَةَ مِ وَمَتَعًَا إلَ حين.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 صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَنقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِرُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 بَلَا وَهُوَ الخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ